DJ خالد لولو ريما جهتنا بنفتكر فيك وبره الدنيا ومفيها تاني اخوات احنا نص الليل العالم يسحل ونايم رجعنا بركان مرقاي اقوى للنهايه دايما رجعنا يرعب كل فيك بدلوخ مش ما بقولش على مدام بحر حزني بحل حشيشة من قدر قلبي جره دلعيشة قدر كنجو وشايفك تيشة في الهرية عمي تلام حياتي معايا مش فارقة يقرابه في قلبي بالضع مش كايفة متناجر اخفني الدنيا يا ناس الدنيا يا ناس لي من الدنيا ناسي نفسي يا دماغي خلاص لازم تنزي مش عارف يا باخد نفسي مكان الحب فينا لقيه صار صار بحكمي باخل الهاري اربعه اسد وبحار واللي بتطرشم شارع وعيني مش شايفه الا ولا اعيش انا بسكر اللعب في <تصفيق> العداد يصعب تجري في دقيقة وجالعشت دحية أنا من نفعني في الدنيا ولا هعمله خد مداه تحدي مش قادر قلبي خلاص من أي همصان هو أقل شرب له ألف إنكار يوسف من اللبن عشر عمر وصاحب سنين انا واحد بس احنا اتنين ماشي بالبوم شايبين عاملين دا كان وعملنا حرين انا باليد شو عالمسرح بفرح بنت مش بافرة ودايم مش لقي مطرة في سرك الدنيا وبمسك انا مؤرك حياته صابة انساني اكساني مش لها عفا حيث اني داخل طرفة شاك لها موت واتغسك انا <تصفيق> بزاعد ماشوا وبدّل خلي سعادة وهم نبيبك كوني بزيادة أنا مضطر قلب شرير طوب الأرض يا ناس قدرتو طبع الغدر اليوم جربتو أي مبدأ خفخة صامتو عمز طلق بيرزن في القادة تم عم باب ومش قادر من التفكير بتني وبعيدتي روحت بعيد ولا رجعتي ما بعدتش انت اللي بعدتي اني كنت ناويت فين خليها على طول تاكلك مني يا ابن غبت بتحرق عني انت بلاش يا ابني تحول لا انا اعورك بسلاحي ربنا يخليني واخنقكم واحد مني بقى الف شبابك تصعدي لازم اضر داركم اصل انتم مش قد جرح كارف كله في حالي انا كأم من الفضاء اتغربت انا في صمتي من الحياة صمتي حقي بجيب وبرقامتي يا قلب مرحب بالعداء <تصفيق> الخوف بلوبنا مندوق مقاكو على ايوانو يوسف شحسة الاسطولة وقت الده كان ما يقولش رجوع